أ ن م و س و ن ه ل النابلسي إ ه إلا أ فاتقون للعلوم الاسلاميه يشركون خلق انسان من ن ط ف ة ف إ ذ ا هو خ ص ي م مبين ولم عامه خ ل ق ا لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أ ث ق ا ل ك م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 بل ك م منه شراب ومنه شجر فيه ت س ي م و ن ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل و ا ل ع ن ا ب ومن كل الثمرات إ ن في ذلك ل آ ي ة لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات ب أ م ر ه إ ن في ذلك لايات لقوم يعقلون وماذا ر أ ى لكم في ا ل أ ر ض مختلفا الوانه ان في ذلك لايه لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا, وتستخرجوا منه حليه تلبسونها وترنف ل ك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 إ ن ه لا يحب المستكبرين و إ ذ ا قيل لهم ماذا أ ن ز ل ربكم قالوا أ س ا ط ي ر الاولين ليحملوا أ و ز ا ر ه م كامله يوم ا ل ق ي ا م ة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم أ ل ا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم ف أ ت ى الله بنيانهم من القواعد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 ولدار ا ل آ خ ر ة خ ي ر و ل ن ع م دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها ل ن ه ا ر لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين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 أ و ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أ و ياخذهم على تخوف ف إ ن ربكم لرءوف رحيم اولم يروا ا ل ا ما خلق الله من شيء يتفيا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله, سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من د ا ء ل و ا ل موسوعه ل ا ئ ك ة ه م لا ي ت ك ب ر ن ا ف و ن ا ب ه ه م من ف و ق ل س ي ف ل ع ل و ن م الاسلاميه يؤمرون اسماء الله الحسنى إ ن م ا هو إ ل ه واحد ف إ ي ا ي فارهبون وله ما في السماوات والارض وله الدين و ا ص ب ا أ ف غ ي ر الله تتقون وما بكم من ن ع م ة فمن الله ثم إ ذ ا مسكم الضر ف إ ل ي ه تجارون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 واذا بشر احدهم بل ن فاظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكم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 إ ن في ذلك ل آ ي ة لقوم يسمعون و إ ن لكم في ل ن ع ا م ل ع ب ر ة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا, لبنا خالصا سائغا للشاربين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 أ ف ب ن ع م ه الله يجحدون والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفده ورزقكم من الطيبات افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا, ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون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 ومن َ رزقناه ََُْ منا َِ رزقا ِْ حسنا ًََ فهو ََُ ينفق ُُِ منه ُِْ سرا وجهرا ََْ هل َْ يستوون َََُْ الحمد َُْْ لله َِِّ بل َ اكثرهم َُُْ لا َ يعلمون َََُْ وضرب الله مثل الرجلين احدهما ف ب ك م لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أ ي ن م ا يوجهه لايات ي ب خ ي ر هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم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 والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار و ا ل ا ف ئ د ة لعلكم تشكرون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 وجعل لكم من جلود ل ن ع ا م بيوتا تستخفونها يوم ض ع ن ك م ويوم إ ق ا م ت ك م ومن اصوافها و أ و ب ا ر ه ا و أ ش ع ا ر ه ا أ ف ا ف ا ومتاعا الى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل, وسرابيل تقيكم باسكم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 كل أ م ة ش ه ي د ا ثم ل ا ي ذ ن للذين ك ف ر و ا و ل ا هم ي س ت ع ب و وإذا ن ا رأى ل ذ ي ن ظ ل م و ا ا ل ع ذ ا ب ف ل ا يخفف ع ن ه م ولا هم ي ن ر و ن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 لكم لكاذبون وألقوا إلى الله السلم كانوا يومئذ عنهم ما وضل يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون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 ونزلنا عليك الكتابه بيانا لكل شيء وهدى و ر ح م ة وبشرى للمسلمين إ ن الله يامر بالعدل والاحسان و إ ي ت ا ء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون و أ و ف و ا بعهد الله إ ذ ا عاهدتم ولا تنقضوا ل ي م ا ن بعد توكيدها ولا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 ولا تتخذوا أ ي م ا ن ك م دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 وليجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر ن و انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم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 إ ن م ا سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون و إ ذ ا بدلنا آ ي ة مكان ايه والله أ ع ل م بما ينزل قالوا, قالوا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 أ ذلك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم و أ و ل ئ ك هم الغافلون لا جرم انهم في الاخره هم الخاسرون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 م م م ا ي و ر و ن إن ا ل ل ه مع ا ل ذ ي ل ل ت ق و ا و ا ل ذ ي ن ه م محسنون